الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة خلق الله أجمعين وعلى آله والصحبه ومن ثاب على نهجه إلهي المردين أنا بعد تقول المصنف رحمه الله باب عارية الحارية معقودة من اعتبار الشيء وهو تردد من مرّك بعد المرّة، وتكراره والناس بالسلاح فإنها نوع من العقود التي يقصد منها تمكن الشرق من منفعة الشيء على سبيل الجرّ والإستان وعرفها من قبل رحمه الله لأنها إذاحة منفعة العين وعرفها بعض أئمة الحنفية والمالكية لأنها تمليك المنافع بدون عوض فالحنفية يقولون تمليك المنافع مجزانا والمالكية يقولون تمليك المنافع المؤقتة بدون عوض وهناك فرط بين أئمة الشافعية والحنابلة من وجه والحنفية والأئمة الحنفية والمالكية من وجه أخر فعندنا طائفتان من الظلماء طائفة تقول العارية إذا وطائفة تقول العارية تنبيك وتوضيش بذلك أن الشخص لو كان عنده بيت فأراد أن يمكي أن يعطي شخصا منفعة السكن فيقول له أعرفك بيتي تسكنه شهرا أو تكون عنده سيارة يقول له أعرفك سيارة تركبها هذا اليوم أو أعرفك سيارة تذهب لها إلى النبينا حينما يأخذ السيارة من الشرس فإنه يملك منفعتها يعني الركوب عليه ليس له حق بيع السيارة ولا هدث السيارة ولا في السيارة بغير الانتفاع بالمنفع فبعض القولة ما يقول إذا قلت كل السيارة يعني أعطيتك السيارة إلى النبينا أعرتك السيارة إلى النبينا بكل نرسي ذالها العالية فراحة أو ذنب فقد ملّبته بمنفعه لذلك على هذا القول الفرق بين القولين أننا إذا قلنا العارية تنميح يكون من حقك أن تعطي هذه المنفع لشخص آخر وإذا قلنا إن العارية إذا أحس ليس من حقك أن تعطيها لشخص آخر فأنت إذا وهدت شخصا إذا أعرت شخصا سيارة من أجل الركوب إلى المدينة أركب عليها وابدهارك بالنبينا ثم الرجع فأعطى ها غيرها فعلى القول بأنها تبي فإنك ملبت من فأتنازلت عنها لأخير وعلى القول بأنها إذاحة فقد أداحلت ولم يدح لغيرك وبناء على ذلك لو أعطيتها لغيرك فراكبها أذهب بها إلى النبينا ورجع تجفع قيمة الأجوة وتغرم لصاحبها أجرس مثلها من مكة إلى المدينة بناء على هذا فالعارية فيها وجهان إما إباحة وإما تمليك وفي الحقيقة اختيار من صنف رحمه الله ومن وافق إلى أنها إباحة أصحف وأطوأ والسبب في هذا أنها لو كانت تمليكا لكانت مؤقتة ولا تفحش مطلقة لأن التمليك المطلق فيه غرض انما لو توجد تقليد هذا كان في مثل وثابت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعار بدون تعقيد لمده معينه هذا الحديث الصحيح في حديث صفوان حينما استعار من النبي صلى الله عليه وسلم درعه يوم حنين وقال اغص يا محمد عليه الصلاه والسلام قال لا بل عاريه مضمونه هذا الحديث لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو الطائف احتاج إلى السلاح لأن كان عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا معهم من مكة عدد كبير احتاج إلى السلاح والعتاد فاستعار من صفان كلاحا لأن الجيش الذي خرج به من النبي اجداد عدده بفكش مكة وخرجت معه قريش حميلة لأنه يريد غزو الطائف فأصلح العدد أكثر قرب العشرة الأراف و احتاج عليه الصلاة والسلام إلى السلاح والعساب وقد خرج بقرابة أربعة ألاف إلى ثنانية ألاف هنا دين الأرض على ثمانية لفتش مكة فتزاد قرابة عن خلد أمن ثمانية ألاف يوم الفتش فلما احتاج إلى السلاح احتاجه عليه الصلاة والسلام فقال له صفان أغصبا يا محمد هل تأخذ مني السلاح رصبا قال لا بل عارية عارية مضمونة فالركام العاريه تمريكا بقل عاريه الى شهر عاريه الى شهر الا اقصد احدد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اقصد ولم احدد فدل على انها اباحه وان الشفاه حينما يغيب فقد اباح المنافع وان لمك المنافع وعلى هذا ياتي التفسيد ان شاء الله لو اجرى لغيره وفيما لو تصرف المستاجر في العاريه وهل يضمن أو لا يضمن كل ذلك يتركب على هذا الخلاف قال المصنف رحمه الله باب العالية الأصر في مشروعية العالية كتاب الله عز وجل فإن الله شبحانه وتعالى يقول في كتابه في دياني الزن والتوبيخ لمن وهده نعمته فحرمها لغيره فقال وين نعونا الناعون فجاءت هذه الآية في واقع الزن لمن منع غيره ان ننتفع مما اعطاه الله سبحانه وتعالى وذكر الماء لانه شيء يسير غالبا تنبيها على ما هو اكبر منه واكثر ولان الحاجه الى الماء عظيمه لانه يستدعي اليه الجسم تعبانا واجهادا يكون في منعه حقه من شقى عن الغيث ففي هذه الايه الكريمه دليل على مسؤوليه الوالدين ولذلك تشرحها بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كحضر امه في حفظان القران الله من عاداس وعبد الله من مسعود رضي الله عن جميعهم لانهم كانوا يمنعنا من أن نعارض وان هذا دلك الايه الكريمه على مشروعية مشروعيه الاعراض لانها لم تكن مشروعا لنا ورد الذم والتوجيه لمن حرمها الغير ان من حرم الغير ان لم تكن وكذلك أيضا ذلة السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة منها أنه فعل ذلك والسعار كما في حديث الصفان المتقدم وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مخنومية التي كانت تستعير المتاء ثمة تتحده ووجد دلال من حديث ما كانت تستعير المتاء وإنما نقم عليه الصلاة والسلام منها جهد المتاء ولن ينقل منها عارية المثال وبناء على ذلك فإن سنة دالة على نشروعية الإعارة وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العارية نشروعة ولكن اختلفوا في حكمها هل يجب عليك أن تعير الأشياء أو ينبذ لف أو يباح هناك أوجه بعض العلماء يقول إن العارية من حيث الأصل مباح وجائمة ومنهم من يقول ليست مباح فقط فالمندوبة وهذا هو الصحيح أن العالية مندوبة لنعنى أنه ينبغي المسلم أن يحرص عليها ينبغي عليه أن لا يحيطه خيرها وبرها ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نمعذى إذا, إذا مر به أخوه المسلم وهو في الطريق والسبيل واحتاج إلى الماء فمنعه الماء وهو قادر أن يعطيه وهذا في غير العالية كما هو معلوم فمنعه فضل الماء يقول الله تعالى فألك عبي أن تعطيه الماء فمنعته فاليوم أمنعك فضلي كما منعته فضل ماء هذا يدل على أنه لا ينبغي المسلم أن يمنع الإخوانهم المسلمين من الانتفاع بالأشياء التي لا احتاج إليهم والتي يكون في بسعة منها حتى ولو كان ذلك مدة معينة سيقول له أعرتك فتابي أو قلمي أو سيارتي ويحدد ذلك على حسب ما يمكنه أن يبذله من منفع ذلك الشئ معك تكون عارية واضبة وذلك إذا احتاج إلى شيء عندك توقفت عليه، توقف عليه إنقاذ نسل محرم فلو أن غريقا سقط في ماء ولا ينفي بئر ولا يمكن إخراجه إلا بحرم والحرم موجود عندك وليس موجود عند غيرك وبإمكانك أن توقف الحرم ولا ضرر عليه فإنه إذا انتنع في هذه الحالة يعتبق آثما في قول جماهير العلماء رحمة الله عليك لأن ما لا يتم الواجب الا بدله هو واجب فالله اوجب علينا انقاذ النفس المحرمه هنا الهلاك فاذا من انقاذ فاذا كان انقاذها واجبا فقد توقف تحقيق هذا الواجب على واجب على فعل وهو هبه وهو اعتاره الحبل أو اعاره الشيء الذي يمكن تخليصه به كذلك لو سادت زياره جار او صديق احتاجها لمريض عند أو مطلوب أو مثل هنزلت فيه فحتاجها لأجل إسعار ومثل ذلك فإنه يجب عليه ويتعين عليك في هذه الحالة ان تعطيها لأنه لا غ... ليس هناك غيره ويجب عليك في هذه الحالة ان تبدل ما, ما تستطيعه بإنقاذ هذه النفس المحرمة أو جفع الضرار عنها تكون عالية منذوبة إذا كان فيها تنشعة على الجار وعلى الأرض وعلى القريب وتختلف درجات النجل فإعارة الشيء للقريب أعظم وأجرا من إعارته للغ... للغريب فإن الإعارة للقريب فيها أجرا أجر الإعارية وأجر صلة الرحيم ومن وصلها صلى الله عز وجل كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعارة الجار ليست كإعارة غير الجار فإذا أعرت الجار كان الأجر أعظم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرت نشاء يعني لا تحتقت أنت الله عز وجل ما تقدمه لأختها المسلمة من جيرانها ولو كفرت نشاء وهو اللحم اليسير الذي يكون بين الظلفين الدافة فهذا فيه حقير جدا ولكن هذا الحقير عند الله أزه وتدع عظيم أجر لما فيه من إحسان لذلك فإذا تكون مندوبة ويتفاوث نجبهاء في الجار فالفضل فيه أعظم في القريب الفضل فيه أعظم وهكذا لو أنك نظرت أيضا إلى الشيء الذي يعام فإعارة ما فيه مصالح دنيوية أجره أقل من إعارة ما فيه المطالح وديني ومن ذلك ومن ذلك إعارة كتب العلم لمن يحفظها ويحافظ عليها وينتفع بها فإن هذه الإعارة أعظم أجرا يمند فيها آكت من الإعارة لشيء دنيوي وإعارة الشميارة لطالب علم يقوم علم لطلب علم أو يذهب لطلب علم محولة له على طلبه للعلم أعظم وأذرا من إعانته على أمر الدنيوي فإذن الحارية تتفاوت بحالة مندهتين أولا مندهة الشخص الذي يستعيد من شكل قربه من الشخص وعدم قربه وعظيم حقي على الشخص وقلة ذلك على حسب تفاوة الناس في, في الحقوق كذلك أيضا تتفاوت مندهة الشيء الذي يستعار فإن كان الشيء الذي يستعار لمصرحة أفضل قل أدر فيه أعظم وإذا كان من مفلحة فضراء فالأدر فيه أقار هذا بالنسبة للمندودة تكون الحارية محرمة وذلك إذا أعاره الشيء لحرامه يعينه به والعزبنا على قطعة رحيم وعقوق والدين مثلا لو أن شخصا خرج إلى سفر ووالده لم يأذن له بالسفر وهما لحاجة إليه فخرج لمزهة الأوصير وأن تتعلم أن والده لا يأذن له وغير رابع على خروجه فخروجه حقوق لوالده فإذا أعطاه الإنسان ومكنه من سيارته فقد ممكنه من الحقوق فإذاً يكون الشيء الحرام يكون وتكون العالية حراماً متوصل بها إلى حرام وتصبح المسألة تابعة لمسألة الوسائل آخذة الحكمة مقاصدها فإن كانت العالية وسيلة إلى واجب فواجدة إن كانت صلة ال من دوود الم دوود وإم كانت صلة الىكون المكرها كانت صلة الى محرم ثم حها كانت خلية من الدعرفة فلة من الموانة فإنها تتكون المبااحة المشتية الطافين إلى ما في الأمور سقلها إلى الواجبات أو نذوب تري س ق تدعها جقام مقام المحرمات كل المكروهات ثمبااح هذا النسبة يش من الأارية نحيث وهذا الباب يعتني العلماء رحمه الله فيه بديان حقيقة العالية وما يتجوز إعارته وما لا تجوز إعارته وكذلك أيضا ديان الأثر المترتب على العالية ويعتبر هذا الباب مما تعموا به البلوة فالناس يستغير بعض من البعض ويستاج بعض إلى الشوائد الموجودة عند البعض تقلون بها مصالحا ويرتفقون بها في معاشهم فلذلك تنشأ الأسئلة عن هذا النوع من العقوب وقد تحدث هناك أضرار بالشيء الذي يستعاب وتترفض على العالية اضرار فيلقى السؤال بين الناس من الناس عن كثير من هذه النتائج والأحكام يقول المصنف رحمه الله باب عالية أي في هذا الموضح سأذكر لك جملة من الأحكام والمتائج التي تتعلق بأحكام العنوان قال رحمه الله وهي عذاكة نقع عين تبقى بعد استفائه ولياء العارية إذاحة نفع عين تبقى بعد استفائه يعني بعد استفاء النفع والمراج بعد استفاء النفع يعني بعد أخذ المنفع وهي العارية إذاحة تقدم أن المراج بالإذاحة أنها تجيل للشرف أن يمتتع للشيء ولا يمتع المنفع ودمان على ذلك ليساً لحقاً مستعير أن يعير غيره الذي استعاره وليساً لحقاً مستعير أن يبيع هذه المنفعة للغير فيؤذرها عن الغير بفمن معينه وإذا سفك هذا فإنه لو أعار الغيره فيأتي أنه لضمًا ويضرم وتصفح يده يد الضمان خاصة على القلب التفريق بين الضمان والأمانة وكذلك أيضاً يكون ملزماً بداخي الأجرة التي تجب لقاء هذه المنفعة المنزولة للغاية تبقى عن الحين بعد استفائه يعني بعد استفاء النظر مع هذه العبارة أن العارية تدخل في المنافذ ولا تدخل في الظوافذ يعني تبيح المنافذ ولا تبيح الظوافذ بناء على ذلك لو أن شخصاً أعطى غيره في الشاحقة ليأكلها. هل نقول هذه عارية؟ لأن العين لا تبقى فالعين لا تبقى وإذا كانت العين لا تبقى بعد الاتفاة إنها ليست بمنصح إنما هي هبا ليست في عارية هي هبا وتعطيها حكم الهبا أو صدقاً قصة بدها القربة لله سبحانه وتعالى فهي هبا عظيه أو صدق على قصير من اللي كما وبناء العين لابد من أن تكون العارية في المنافق والمنافع تكون في العقارات وتكون في المنقولات إلا أن تكون منفعة عقار أو تكون منفعة منقول منفعة عقار مثل البيت والمزرعة والمسبح والديوان والحوش هذه كلها عقارات تقول له أعرتك بيتي تسكن شهرا سنة أعرتك المزرعة هذا اليوم أعرتك الديوان تجلت فيه هذا اليوم أعرتك المسوح أسبوعا فهذه كلها إذاحة منفعة تستوفيها يعني تأخذها وهذا الاتفاء ببنجرة ولذلك الشيء الحنفية قالوا بلا عرب لأنهم قالوا تمييك لكن الشيء والحنادل قالوا إذاحة فلم يحتاج إلى قيد بلا عرب لأن إذا قلت إباحة معناها أن ما نفذل بالشيء بدون وجود حوضا فيه وعلى هذا ليست فيها الحوض وتكون العين مضمونة بالرد بكما سيأتي إن شاء الله ديامنا قال رحمه الله تعالى وتباه إعارة كل بنسع مباع إلا البضع وعزاً المسلمة لشابه وطيداً ونحوه لمكره وأمكاً شابة غير مرأة او محرم قال رحمه الله وسباح إعارة كل لنسع مباحث يقول المصنف رحمه الله تباح إعارة كل لنسع مباحث أي تباح إعارة الشيء الذي فيه منفعة مباح إذن قوده كل عام ويشترط في هذا الشيء الذي يعار أن يكون له نسع فلا يباحث لا يعار الشيء الذي فيه ضرر لأنه بينا من العالية إما فيه مضرر محرم إذا لا تكل شيء فيه نفع ويكون النفس أيضا مباحا لأنه قد يكون النفع محرم وعلى هذا هذه كلها ضوابط للشيء الذي يعار العالية حذر مستعيد ومعيد وشيء معار وصيرة أربعة أرسال عند جمهور العلماء للعالمين. مستعيد ومعيد وشيء يعار وصيرة يتركب منها العقل. أما المستعيد فهو الشخص المحتاج لهذه المنطقة. وأما رجلا كان أو امرأة لكن لسكنه لابد فيه من وجود العقل فلا يعارم لجمود. و بالنسبة للمستعيد يكون عاطلاً وكذلك أيضاً يكون صدياً يؤمن منه الضرر إذا كان منيزاً ويفتلس الطبق في الأمور يستعير من الإنسان شيئاً يرتفق به فيجوز أن تعير الصغيرة والكريرة فلا يختص العالية بالبالغين دونه كذلك أي من تعار ويعيد الرجل ويعيد الرجل فيشاملاً للكن هذا بالنسبة للمستعيد بالنسبة معين لا بد أن يكون أهلا للتبرق فلا يكون مثلا تأتي وتتعير من صبي غير مميز لأن مثله ليس له حق أن يهد المناسب وإنما يكون فيه أهلية الهدى فإذا كان فيه أهلية الهدى المنفعة صحة إعارته أما لو لم تكن فيه الأهلية بأن كان مجنون فإنه لا إعارة الوجاع إلى شخص النظر فقال له هذا الفتاة فقال له خذ أعردك حتى يكون أهلا من الهبة والإعارة كذلك أولا يكون مختارا تكون العارية بالاختيار لا بالإكرار فلو أكرهه لم يصح ولم لا بد أن يكون بطيبة نص منه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلها من المسلم إلا بطيبة نص منه وعلى هذا فلابد أن يكون الشخص المعيد فيه الأهلية أن الشيء الذي يعار فقد حصل له اسم تصنيف فقال كل شيء في هذه القائمه كل شيء فيه منفعه فخرج الذي المذضر وتكون المنفعه والذي نعمل سعته فمن زعم افتنى المنفعه انما تكون الاعاره بحيث المذضر وخرج الذي في ذكرنا ذكرنا ويكون المدع مباح غير متحرم إذا ثبتت هذه القاعدة تحتاج إلى أنفلة لما لم تتوفى لشيء الذي لا تتوفى فيه الشروط والذي لا تتشرع عارض فنثل المصنف رحمه الله بالأنفلة التي أراد بها تقرير هذه القاعدة فقال رحمه الله إلا البضعة وعبده إلا البضعة إلا اتثناء والاستثناء إخراج بعض ما يتناوره اللفظ وبناء معنى ذلك اللفظ كل عامل وإذا أردت أن تثبت الشيء الذي يعارب ينقصن إلى قسين الشيء الذي يعارب إنا عقاء وإنا منقوض منفعة عقار أو منفعة منقوض منفعة العقارات مثل ذكرنا البيوت والنساكن والأراضي والنزال ومنفعة المنطولات مثل القتب منفعة الصراعة فيها ومثل القلم منفعة الكتابة به ومثل بقية في المنطولات في اللذات يحتاجه والسلاح يحتاجه وينتبع به لذبع الضررعه إلى غير ذلك مما يرتبط به من المنطولات لأن لا يكون عقاراً وإن لا يكون منطولاً يجوز إعارة في المنطولات وتجوز إلى إعارة العقارات ليست ليس العارية مخصة بأحد معه لما هي عامة شامعة لكن بشرط أن يكون كل من العقار والمنطول فيه نفع وأن يكون النفع مباحا ثم هناك أمر مهم جدا وهو أن في الإذا وهذه الأشياء وأعطيت منافعها يشترط أن تكون وسيلة إلى حرام فمثلا الآن لو أن شخصا كان محرما بالحج أو العمر فإن الصيد عليه حرام كما تقول لا يجد أن تعيره الصيد لأن يجب مرتفعة عن الصيد والعارية الخالفة نص الشرعي لتحريم الصيد عليه لتحرمه فيحرم تنسينه من الصيد سواء على سبيل العين أو على سبيل النسرة وعلى هذا لا من التخصيل في هذه النسرة أن القائدة من حيث الأصر العام يباحث كل شيء في نفع مباح لكن الأمثلة التي تذكرها مصنف كلها وسائل لمحرفة فلا يهمك النساء فقط من حسب هذا النساء النساء لا بل الأنفلة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة هو وعلى هذا لك أن تمثل بكل مثال فيه العارية وسيلة إلى حرام تقوم الحقم وسيلة إلى مخروفكم مخروفة وعبد المسلم النتابع إلا إدارة البض... إلا البضعة البضع الذي هو فرج المرأة أكرم الله لا يجوز أن يعيره آخر فيه نفر اللي هو الزوجة جزنة موجودة تمتع للراسل من أي جزنة يعير الضدر لها هذا تتفرع المسألة الموجودة في زنامنا من التئجار الأبضاح من أدل الحمد سيؤخذ ماء الرجل وماء المرأة ويخصص في فرض أجندي ثم ينقل على صور مرتلعة في التلقيح المعروف في التلقيح المعاصر وهذا لا شك أنه محرم لما فيه من حجة نحاذية فإلا هذا التلقيح لا يمكن أن يكون إلا بكشف العورة والإلاج في الفرج طبعا فرج الأول أو الفرج الثاني الإلاج في الفرج الأول الإلاج في الفرج الثاني والنظر أولا النظر للعورة الإلاج النمس للعورة والأدهى والأمر من ذلك أن الغالب فيه أن لا يكون إلا الملكة فإذاً كل هذه من لا تجد إلا عند الضرورة ومسألة أن حمل طلب الولد ليست من الضروريات لأننا قمنا الضروريات لا شك أننا قد أبعد المجعل الضروريات قواعدها معروفة عند العلماء وضوابطها معروفة وهي الخوف عن النفس أو على علم من الأعضاء والشخص إذا لم يولد له ولد لا يخاف على نفسه ولا يخاف على علم من الأعضاء ليس في مقاما ضروري ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العقيم وجعل الابتلع منه سبحانه نقول ان الشخصة إذا كانت المرأة عاجزة عن الحمل عن الإخطار يعني لا تستطيع أن تحمل بضعف في الهيضات ومن ذلك يشرع علاجها وإعطاء الضواء لها لتقوية هذه الهيضات حصول الحمل للطريق المشروع لا للطريق المنون لعالي القبضية نعم لكن أن تطرق من الفرد نضع ومغير ونبدل فلا هذا الحرج لا يستدح إلا بمكاح صحيح ومكاح شرقي روابطه معروفة وأصوله مقررة من أراد أن يطلب هذا الحلال من حكمنا بالحلم ومن طلب غير ذلك حكمنا بأنه قد طلب ما لم يأذن الله به وأنه من طبق عليه قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاكم من ابتغى وراء ذلك أي الذي وراء الشيء الذي أحل الله وعلى حينه إذا قال هذا يريد الورد ما تقول هذا أمر الله عزيزي كما أن العقيم سلم أمره لله نقول للطبيب تقف عند الحديد المعينة أنك تعالد هذه المرأة وتعالد هذا الرزل من خلال الشيء المباحث تعطي دواء تعطي علاجا مثل المباحث تقوية هذه البيضات تشبيعها معك أم أن ينقذ من فرد إلى فرد ويعده من فروج ويعده الأنساب فإن هذا كله لا يجوز شرعا وقد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في, في قصرة أوطاف فإن سبي أوطاف لما أخذت الإماء وسبينا الرجل إذا أخذ المرأة سبيا يحل له وقعا لأن ملك يمين فحرم نبي صلى الله الحوامل حتى يضعن نافذة لهم فجاء رجل أراد أن نطأ امرأة حامل وهي أمم معنا الولد للنبي قبله فقال عليه الصلاة والسلام لما أرآه كأنه يهم أن يشيد الأمم أيغذوه يعني إذا جامعها لحصل الجباع أيغذوه في سنهه وغصره يعني أنه إذا جامعها وأنزل المليء فإن هذا المليء سيكون له أثر في ارتباع الجميل بماء الثاني بعد ماء الأول وقال عليه تيميه السلام اي رهوه في سلمي وبطني لقد هممت ان اعمل معنه تدخل معه في قبر هذا امر عظيم امر الخروج امره عظيم ينبغي ان الانسان ان يتوقف ان ينتبه على طلب ان يتبرع بالثوه وان يستعجل وعليه يثق الله عز وجل ان يدعم ذلنا والناصبين الامور عظيمه لو ترى طالب العلم ما الذي كتبه ابن ماص ختان ختان المراه فتختنى المرأة وحيث يستدعى النظر إلى عارفها لرأى فيها تعظم في فروض حين الدماء رحمة الله عليكم شددوا في ذلك حتى أن بعض المنظرة فقل تشتري أنا من أجل أن تختمها ولا يختمها تختمها من رأة كل ذلك تعظينا من فرق فكانت الفروض تسال دونها الدماء ويضحي الإنسان فيها بنفسه وروحه ولل يوفر إلى نساس حرمة من حرماته فضلع أنه يستدعى يكون ذلك من ويكون ذلك في يعني المساله تحتاج الى نظر وتحتاج الى تفصيل ووضع على ضوابط شرعيه من نظر الانسان الى مجمل التي تتكئ من المرض بعد المرض حتى ان الطبيب يصح عنده النظر ان الفرض شيء ممنوع شيء معتاد لا يقضم فيه حرمه من حرمات الله ولا يتورع فيه ان علل حرم الله الجزاء ربما وقع منه حظو لا شك ان هذا كله معرض من فاد من الشر حتى من المرض إذا ألفت نظر الرجل إليه والمرأة إذا أصحت صائمة لدينها وعرضها ولا ممكن أن تقشف أو يقشف عليها رجل حسب الله لهاجمها وعصمها وجعل لها من همها فرق ومخاطر الله هذا ومعروف لكن ما إن تفتح لنا الشهاب وتصبح تألف هذا الشيح فإن الرجل يقشف عليها لربما وقعه لبناء مجيء الحياء من مجيء ولربما وقع في الحتنة فأصحت تعالي بلاءها مدى أميها والحياة حتى أنها تجد في بعض لا تستطيع أن تنتبع عن هذا الشيء لأنها ظلبت عنه هذا أمر لا بد من الوضع يجب ذلك إجارة الأبواع محرضاً ولا يجب إعارة الهدى وهذا أمر بحل إجماع بين العلمين الحمد لله وعلى هذا أنه لا يجب إخصاب الأجنة ونقل الماء من الرجل المرأة واحتعارة الفرد لأن ذلك مخصوص بإذاحة معينة لا يجزء في غيرها كما نصد الله عز وجل على ذلك لكتابه من المسلم وعدى لكافر. ولا المسلم لكافر هناك جزء عارة عبد من للكافر لأنه إذا أعاره للكافر أهانه وأذنه وثانياً أن في ذلك عزة للكافر عن المسلم والله تعالى يقول من يجعل الله للكافرين على المؤمنين السجينة والعزة للمؤمنين على الكافرين لا للكافر على المؤمنين وهنا تفهم أن المسألة نبني على الوسائل يعني لما كانت إعارة المسلم الكافر إهالة للمسلم وإذنالا من المسلم وتسلط للكافر على المسلم الحرم وصار كل شيء فيه إعارة يفضي إلى هذا المحذور أو أمثالة أن إنه محرم وطيبا ونحره ولمفهر ولا تجد إعارة الصيد ونحره من محرمه حرم الله من الصيد لا يجد له النصيد ولا أن يؤمن على الصيف بالإشارة أو بالكنانة. فلو كان هناك رجل خلال لا يجب المحلم ورأى طيبا رآه محلم والحلال غافظ لا يجب له انتبه انظروا إلى الصيف ولذلك الله صلى الله عليه وسلم في حديث هذه القتابة في الصحيحين هل أحد منكم أعانه قالوا لا لأنه سقط قوس أبي القتابة رضي الله عنه فسألهم أن يعينوا وقال هل أحد منكم اشار إليه قال لا قال فكلوه فدل على أنه لو أعانوه أو أشاروا إليه أو مكنوه من الضمي أنه يعتبر فعله ذلك انتهاكا من حضور الصيد حرم الله صيد الزرد دون صيد البحر كما تقدم معنا في كتاب المنافق فلا يجود للمحر أن يصيد ولا يجود أن يصادم أجله لأن الصعب المجسانة رضي الله عنه وعرضاه لما طاب من أجل النبي سبحانه رد الصيد عنه وقال عنه صلى الله عليه وسلم لن نرده عليك إلا أنه شرم وإلى ذلك ترق من الإمام الزخاري وتقدم قصن الله في الصحيح وتقدم ديان هذا النساء من المتاعي المتفرعة على الصيد أنه لا يجوز للمحرم أن يتدين الصيد كما لا يجوز له أن يتدعه وهذه النساء لا يختلف فيها محضورا من محضورات الحجة في بعض النحضورات تجوز استدامتها ولا يجوز ابتداره وبعضها لا تجوز استدامته ولا يجوز ابتداره النكاح فالرجل لو كان عنده زوجه قبل الإحرام يجوز أن يستدين النكاح وتفقى زوجة له وهو محي بالحجي والعمر لكن ما يجانعا طبعا إننا المراد ضقاء عقد النكاح لكن هم يجوز أن يبتدي عقد النكاح وهو محي الجواملات إذن لا يجوز أن يفتدئ ويجوز له أن يفتدئ ومن هنا قالوا يجوز بالمحرم أن يرافع زوجته لأن المرادة مطلقها أثناء من عمره ثم أراد أن يفتدئها فهذا للتجاعي في داخل المكاحة والاستدامة قام استدامة فيجوز له أن يرافعها ولا يجوز له أن يعقد عليها بعد خروجها من عددها لكن في الصيف لا يجوز بالاستدامة ولا يجوز بالاستدامة فلو كان عنده صيح قبل الإحرام بالحج والعمرة وجب عليه الإطلاق من مجرد أن يطلق الحج والعمرة. لو صاد حمامة أو صاد وعلن أو هيثنا أو حذالة من الصيح ثم قال له ذيك عمره أقول له يجب عليك إطلاق هذا الصيح لأنه لا يبتدين ولا يبتدين فهنا نفس الشكم لا يجود أن تقطيه هذا المخرج له الصيد وهو مخرج فالمسألة عندنا هنا مفرعة على أن المخرج لا يفتدئ بالصيد كما لا يجب له أن يفتدئه وإنشاءه فلا تجوز يعارف الصيد بالمخرج وأمثا شابة لغير مرأة أو محرم فلا تجوز يعارف الأمة الشابة فخرجت المرأة العدود والأمة العدود لأن الغالب أم المفتدئ لغير مرأة فلو استعارت المرأة كانت القديم مستعدون الإمام سأقول لهم يا فلانا آفنا من هلانك الأمل التي في الزمان المر خدامة إذا كان عند الشخص خدامة في بيسة متحافظا عليها وطلب الجارة أو طلبت جارة خدامة جارتها ففيه تصيب إن كان هذه الجارة هي التي تريد الخدامة وتريدها لعلمك ورضية الخدامة لأن الخدامة جاءت لعفض معك عنها ولا تجد أن هذا للعيش وبناء على ذلك يكون إذا طلبت أن تنتقل لتعمل عندها ورضية لذلك ورضية الخدام لذلك أيضاً لأمر عارض مساعدتها في شيء طارق مساعدتها مثل يوم أو أمر طارق شيء طارق تحتاج إليها إن كانت اللاقة مثلها وغلب على ظن السلام من الشتن ثلاثة وتكون منذوباً لكن إذا غلب على ظن القوع المحظور أو كانت زوجها العيادة بالله فاجراً ويتعينه على الزجور أنه لا يدوث ويحرث من يئذن أم سرياء وليعتبر من منع المعن وليعتبر داخل أخي بني او الوعيد الوارد من منعي العارية وعلى هذا نقول إنه يفتخل في الإعارة على حسب ما يترفق عليها من يصالح ومن يفتخل سادة الله وضينا بالشيء هل العائد في ذهارته؟ هل في هبثه؟ أسادكم الله هل العائد, هل العائد في عائده أيه؟ كالعائد في هبته العائد في هبته مجموم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوق العائد في هبته فالكلب يقيء ثم يأخذ قياه وهذا يدل على ذن العود في الهباب والهباب تقع في الدوار وتقع في المنافذ فإذا قلنا إن الهبه هنا بالمعنى العام شملت العالية لكن إذا أعار شخص شخصا لا تخل العالية من حالة فيها. الحالة الأولى أن تكون مؤقتة والحالة الثانية أن تكون مطلقة فإن كانت مؤقتة قال له قل السيارة اركب السيارة ما شاء الله هذه السيارة بين يديك هذه السيارة انتزع بها مثل ما أردت فهذه عالية مطلقة فالعالية المطلقة إذا أخذها المستعيد وانتفع بها ولو مرة واحدة ثم طلبتها منه فإنه لا بعث بذلك لأنه قد حقق لأن المدى المطلقة تصدق على أقل ما يقع به العارية لكن البشار إذا قد ذلك قد في دار شهر فقد وعدته السكنة شهرا قيد فالحين يكون الغجور قبل ثمام الشهر لأن يأتيه من ثانب متر الشهر أو يأتي قبل ثمام الشهر ولو قيومه يكون رجوعا من العالية لكن هذا الرجوع فيه تأثير إن كان رجوعه بسبب عارض ألمنا بك فهذا أمسا نعدوم فيه يعني مثلا نعم شخصا وهذا السيارة ثم احتاجها لأهله أو احتاجها لأمر طارئ عليه من عنده ظروف وهدها حينما لم تكن عنده حاجة لكن ما طرأته حاجة جاء وهدها وقال له يا أخي طرأت به ظروف وأريد أن أخذها فالمنضغي على الأخذ الثاني المقدر وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يسأله ذلك أفضل والأكمل تورعا لهذا الحديث وأما لو سأله فعنده ودي بالطر إلى لا وأما إذا من يضطر وكان ذلك على سبيل الوجوء فهذا لا شك أنه مذنون وشاملوا يعشونه الحديث لعمومين الهبتين من الوجه الذي لكرناه أمه وتحايله فصابت مما فضيلة الشيء لو أعاره النوم التي يحمل عليها هل له أن من كفع أي معنى لدنها؟ أصابق الله إذا كانت للنبل والصوف على الناقة او قال له خذ البعيث واهدتك هذا البعيث واهدتك هذا البعيث واهدتك صوفا او واهدتك لدنة نعم أما إذا قيد العالمة بالركوب ولم يذكر هدة للصوف ولا للوضع ولا للبن فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلي بالإذن هناك شيء يمكن أن يستفاد منها الإذن ظننا مثلا لو قال له خذ هذه الناقة وستافر بها إذن النبينا فإن الناقة إذا كان حلوة وفيها لبن راحل ويكون انتفى بها ويكون فيها ذلك ممكن نفهم من هذا أنه خذل لابد لا أن تفعل إذا الحلق الثاني أقول من يحفظ الحلق حتى يرجع لنا خلصة القضي محتاج وقت قد يشفد اللبن قبل أن يعيد فنفهم من هذا أنه, أنه قد وهبه الأصل ومنافعه المترك بشكل فنقول لا بعد وأن إذا من نفهم ذلك ولم يكن فيه دليل فإنه يبقى على الأصل من شرمة ما من المسلم إلا بعد إذنه والله أتمنى فضيلة الحيث يقول الثالث حدثت عن والدي وهو رجل مسلم مرير ثم شفياً لمرضه فهل ينبغي له أن يحج أساب قنطة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أخير خلق الله وعلى آله وصحبه وغنيله أما بعد فإذا كان المرض الذي أطاب الوالد مما يرجع برقه فحينئذن لا يستقيم أن مشجعا ولا يثبت حج الفرض على هذا الوجه وأما إذا كان مرضه مما لا يرجع برؤه وإن شاء الله أن يرجع برؤه والغالب أنه لا يرجع برؤه ولكن الله بقدرة فيه شفاه فحينئذ يقع الخلاف المشهور بين العلماء رحمه الله مثل هذه المسألة وهي أن يظن المكلف بقاء العذر ثم يزول العذر ويتمكن فهل يوجد دالك الرجوع الى الاصل او لا يجب ولهذا المثل عدة صور فتارثا يشفى بعد تمام الحج وضراءة الزمن وتارث يشفى اثناء الحج واذا كان شفيا اثناء الحج اما ان يشفى بعد وقوع اركانه واما ان يشفى قبل وقوع الاركان فهذا كله في تفصيل ويتفرع عن المثل التي ذكرناها من اهل العلم من قال إنه إذا كان الظن صحيحا لأن كان مرضه لا يرجع بؤه غالباً غالب على الظن أنه لا يسلم وقال يا ابن يا خد عني أحدشت قالوا إن الشرع يجيد هذا الحد لوجود عذر ثم إذا قال المكلف بالحدي عن والده على هذا الوجه فقد سقطت الفريض عن الوالد لأن الإذن الشرعي يجب سقوطه إذا سقطت الفريرة وتم الحج وزال العذر بعد ثمان الحج فلا وثنى أن طالبه بالحج مرة هامة هذا وزهد بعض العلماء ويقول إنه كما أجن له بالأصد فإن هذا الإذن يستل من سرحة الحج وزرعة الجنة ومن أهل العلم من قال إن القاعد يتلاعظ وسب الذي ذان خطأه فهو إذا ظن أن والده لا يشعر فيما شفيك فإنه حينئذ نرجع إلى الأصد لأن الأصل أن يحج عن نفسه وقد رخف الله عز وجل أن يحجر غيرها إذا عدد وهذا لم يعدد لأن العد كان عارضا ومؤقتا كما لو مرض مرضا مؤقتا فإنه لا تسقط عن ذرية الحج ولا يجز عن الموكل ولا شك أن القول بضراءة الجنة في قوة من حيث الأصول فيه لكن إذا كان الضراءة أثناء الحج هذا أمر آخر إذا كان الشفاء الحج لانه في ايضا على الذي قال بان تبرئ لمه هذه العبره بالابتداء العبره بالانتهاء لمنهم من يقول الى وجد العذر حين عند الابتداء يسقط الحد ومنها مساله ما لو را الماء اثناء الصراعه والتيمم لانه ابتدى لعذر فيستحله من ثم ولا يقطع الصلاه على هذا لو شفي بعد بقوده في الحج تبرع على من ثبت زوال العذر اثناء العباده فإن قيله النساء التم لا يقطع كذلك هنا لا يقطع حج ويتم ولا شك بأثناء الحج اختلف الأمر عما عم لو شفيا بعد سمان الفجر وضراءة الذنة فإن خلاف فيها ألعب الله تعالى أسرع الثمورة وقيدة بالشيء يقول الثامن إذا ثم الوالدين حاجة لهم لا تقوموا إلا لي فلقى شجئ ذلك فلقى الله إذا كان الوالدان يتضرران ضرر يخشى عليه عليه ما منه يعني يخشى ومثل ما يقع مثل يكون في منطقة نائية أو شيثين كذيرين في السن احتجان إلى دواء إلى علاج ولابد من وجودك في جوارهما معهما آرض ينساب أحدهما مثل أوارض التي تكون في الأمراض النفسية أو نحيها ويظهر على الأبوان أنه يحصل ضرر عظيم ببعدك عنهما فحينئذ يرخص لك في ضرق الحج ما دام أنه أنهما لا يستطيعان أن يعيشا بدونك ولا يرد عليك الحج أما لو كان حج نافلة فلا شك أن رجل والدك أفضل عند الله من حجك وأمركك ولذلك يقدم ولا إشكال في تقديم ضر الوالدين على الحج قال يا رسول الله اقبلت من اليمن ابايك على الجدره وان جهاد قال حب والديك قال نعم قال ففي هنا فجاهد وفي الحديث الصحيح حيه الام قال نعم قال اذا لجدرها ان الجنه تحت فالذي يريد ان حب حداثه لا يريد حب حداث الناس الا باذن الوالدين والرضا الوالدين حتى ولو كان الوالدين قومين مشروء مصقعين ولا يحتاج للولد وقالت ناس حب لا حب يكتب لك اجر الحج ان العذر شرعي ولا يجوز للمسلم ان يسافر الا باذن والديه حبيب احل والدا قال لن ان قال تبرين ان فاجدوا بالخفيف الطريق الاخر ارجع اليهما كما ابكيتهما واحسن صحبتهما ارجع امر وفر عن الجهاد في سبيل الله وشراء الجنه وبيع نفسي من اجل رضواني ولذلك أجمع العلماء رحمه الله كلهم نصوا على أنه لا يذنز للولد أن يساشر بجون إذن والدين لما في من المشخصة النسية والعناء النسوي قد يقول لك الوالد لا تسافر مع هذه الرفقة وقد تكون لك فتنة في هذه الرفقة فإن أطعت والدك حجبت الله من الفتنة بذر الوالدين وكمن حوالد وقعت العناف لفضل الله أن توجد العصم من, من الظلاء في دين مبنياهم بفضل الله عز وجدنا بيدر بالوالدي حتى أن الحوالي هو غريبة قصة ببعض الأخيار أن شاب صالحا كان ضررا بوالدي وكانت معه رفقة وهذه الرفقة فيها بعض أقربائه وكانوا يخفونا الشرط للعيادة بالله ويتعاطون بعض المخدرات ودعموا أنهم, أنهم خارجون لعمره فسأله أحد إسلام هل نخرج معه وخرج هذا الآن فجاء إلى والديه الأخ الذي خرج عقل الوالدين لن يأذن له والدين فقال أنا سأخرج معهم ربي الوالدة أو ربي الوالدة وأما الثاني فقال لا أخرج إلا بعد أن يظهر والدين فقال الوالدين لا تخرج فلما خرج إلى جهة المغيان لله وصدوه إله من الصلاة الآخرة وهو من يريدون ثم أخذ هذه جليمة هو وقع هذه جليمة وابتبئ بها وجارك من حقوق الوالدة والحوادث هذا كثير أكمل شاب صالحا بالحوادث عجيب عن شابا صالحا بر والديهم فنعن خروط وخرجت وفقته فانقلبت لهم السيارة فلم تبقى فيه نفس الضبرة فالله يحفظ الإنسان ويصوم بفضل سبحانه في النبي طاعته فالطاعته خير الكثير وأحب الطاعته من الله ذهب الإيمان بالله دبر الوالدين فلا شخ أن أدبر الوالدين أفضل من الحج ومقدم على الحج سألت النبي صلى الله عليه وسلم كناس صحيحين عن عبد الله عبدالله بن سعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقته قمت في المعيد قال درهم والدي قمت في المعيد قال الجهاد في سبيلنا فلا شك أن درك لوالديك أفضل من حجك وعمرتك إذا كان حجك وعمرتك ناغر أما لو كان الحج والعمر فريضة فحينئذ لا, لا يستأذن الوالدان فريضة إلا إلى حدث الضرر وهناك خوف على نفس الوالدين كما ذكرنا ويغلب على الضمان أن الوالدين يتعرضان للهلاك كما في الأحوال التي تطرأ على الوالدين لأن كان شيخين كبيرين في السن ويتضرران في حيات هذه فهذه مسألة مستثناء. ان أن الأصل أن الفرائض العينية من الحج والعمرة والصلاة لا يستعلم فيها الوالدان ولا يشترق فيها ابن الوالدين كما قدمنا وآخر بعضانا أن الحمد لله رب العالمين Sallallahu alaihi ve sellem, Allahu kher,